هتشوفنا انا شوفك بعت انت ظروفك قابل المعامله بخيانه كامله دم ده اسلوبك طب يا عندك خد عندك مش مستواي عشان عندك لو حتى كله بيشهد لك ما شفت لك شو ما لك شو. انا لو عملت لكم قيمه كده يبقى بلبس في جريمه قصت الاصول القديمه ولو حصلت ما تكرر راس مني يا لو عقلي شدي ما بشوفش حد في <تصفيق> الاختلاف في الواقع فوق لي <تصفيق> يا ابني ومين شوف انت جيت مع مين ده انت اللي ندمه من شل قل ما هبش بان ادمي طول ما الاسد مفيش مكان ليروت بلو ده حمله اخصانه سهلة عوبه جايبه سور تنكوش فيها جريمة هنا يا ابني مش سيمة ياض كنجي بلده من بس قده ابراهيم ابو هشيمة مش كاتم انا عالانفات ولا ما يشوف بق اموات لا بتاع حارين ولا كفكاس ولا حتى جمه ويعناية بس اللي يجي بتران بحضر في ثانيه يا درعان من اسمي تدمج وبتوينة دايما شايط مشغول بيا لسه صباح ادمان رجالها ونسوان باعوا في شرفهم الكل شافهم اتذلوا بيه زيامان وصلنا اخر الكام واتشقن بين اوضاع الناس خلاص هاجرهم احنا في كوكب ضياع ده الدنيا بتلم ورقه وفي ناس كتير ضع اخلاقها حتى القصور بنجزقها باب القصور معروفها المال ملوش بالعجل ازمه لكن تكون ناقصه الازمه والشهره بقت المدلجمه اللي البشر عندها راحيه كنا في زمان تمثيل واللعب عالي يشيل كل ما برجوله ده ما فيش رجوله لو شفتها هاتلي دليل الصحبه فخي كبير كره لبعض الخير دارت سفار وقيدن قرار مش لا لي تفسير ياللي ما خدتش قول فين مكانك وهجيلك وفي شدتك انا هاجري يلاقيني ينارين سكة وضهر معاك قدرت يا ما ومش لاقي صاحب جدع ويكون بقى بسببك ضاعت اخلاقي قل انت مين علشان ده واحد صاحبنا لاقي مضمنش اسمه حريم بيبيع في صاحبه علشان في صاحبه ما هو نفسه ينعبي اللي انت مضمنها في كتير شباب منها دا بسرير ومش حمل ساحة طهرات انا خدت احلى كون فيه ودقى البنات ايش بعضيه كل النساء بكرف ليه علشان معايا نست في الفور من دي اللي تتقارن بيها شايف جمال الكون فيها بحفل بقع في أزمة تكون الحل متعوبة كل رجاله قلبك جبك يلا تعالى نفعل ما ريش في حالة هنا موجود البوا بطل قدامه لأمالكوش إيماء إبراهيم يا ابن أباشيما هتعيش في دور شجع السبا هتجيش ويلا تعالى يا حلم أحمد مغى السلطان اسمه شعار الصوت يرني في اي ودن عند البشر ادمان احسن عزف يا مجال يوسف قش الزلزال فلفل الام معروف علامه كلامه دلتقال سبت وفل الحال احسن اداره يا مجال احلى ما يبني ابو التركي وعمري سمكه اخضر ورقم واحد بالحلم ياض ياخده ايه ريل حصريا على موكب الغزل في